want to be in من أشاء ورحمتي وسعة كل شيء ورحمتي وسعة كل شيء فسأكتبها للذين ق وَزك وَدهُ بآ ي smol oh. well تَتَدُ وَمِنْ قَ مِموسَ أُم م تًُا الدُونَ فيِ